وإن تعجب فعجب قولهم إِذَا كنا ترابا آئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الْأَغْلَالُ في أَعْنَاقِهِمْ وأولئك ك أصحاب النار هم فيها خالدون.